من الخير وما مستني السوء أنا إلا إن أنا إلا نذير, إن نذير ورسى فلما تغشها حملت حملا خفيفا فهروت به لن <تصفيق> يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين أم لهم أعيون Mmm. وتراهم ينفر Mmm. <laughs> إخوانهم يموتون في الغيث ما لا يقصرون وإذا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُ لَهُ وَاصْطُلِعْ لَكُمْ تُرَحِّمُونَ قل كُر ربك في نفسك تضرعا وحيفة قل كُر ربك في نفسك فَتَأْوَذْنَ الْجَهَرِ مِنَ الْقَوْلِ وَذُوَّنَ الْجَهَرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْلِ وَلَا تَكُمْ Lord I وإذا لم تأتي وَإِذَا فُورِقَ الْقُرْآنُ فَسَمِيعٌ وَقُل رَّبِّ تَنزِّلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا وَلَا نَرْجُحُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُذْرِ وَالْآفَا وَلَا تَسْقُمُ مِنَ الْ ثنكس عن ان عبادتي ويودد و Mmm. <laughs> لا يقيمون ولا كانوا رزقناهم وَإِذًا دُنْيَا صَارِعِينَ آيَاتٌ بُزِيدَتْ حُكْمٌ إِن مَّرَوا أَلَا الذين يقيمون الصلاة ولا رزقناهم minna razaqna لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزقهم يا قريت ربك من بيتك بالحج وإن ونجيو لنكن في حسب ذا ما تبين ركأن أحد الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشيء شوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بتهماته ويقطع يحق الحق ويرطل الباطل وله كرع المجرمون صدق الله العظيم